a si pe خيراً في <تصفيق> إيمان مبين قلت لهم كل مدل الأصحاب والمجد إجاباً مستوى إذ أغشرتاً أي مستين فكذبوهما فعشتاً فعشتاً بتالد بقر I don't know. قبلًا من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كذلك ما دميعًا لدينا أحضرون وآلة الله والعرض الميتة وعلينا وَيَذْكُرُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَهُ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبَعَثَنَا مِنْ آيَاتِهِ لِيَذْكُرُوا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ لَمَا يَهْتَدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَيَذْكُرُونَ قَالَ الَّذِينَ أصحاب جنة اليوم فيه كهلوا لما يفاكدون هم وأزادهم في وجلال على العرائق مستفعون سبسهم فيها فاكدون ولهم ما يزدعون سمعهم من أمرنا من المعرض leader you know. لكم وهو آسفين يُعطِق من كان أينهم ويحق على الجابرين قالوا يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا العربة والثماغاتهم وذلنا الآن فإننا عرفوهم ومن لا يأكلون ta <laughs> ko